الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم المنان الكريم وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري سمي الشهر المحرم لكونه محرما سمي هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لتحريمه فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأن الإثم فيها أعظم من الإثم في غيرها لأنها عظيمة عند الله أربعة أشهر حرم لا يراعي فيها الكفار الحرمات ويريقون دماء المسلمين في الأشهر الحرم وفي محرم لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأما نحن المسلمين فقد قال لنا ربنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعظم حرمات هذه الأشهر وجعلهن حراما والذنب فيهن أعظم كما أن العمل الصالح والأجر فيها أعظم لأن الثواب يتضاعف في المكان الفاضل والزمان الفاضل كما أن الإثم يعظم كذلك في الزمان الفاضل والمكان الفاضل لأنها انتهاك حرمات. عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهرنا هذا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ظاهر الحديث أن المراد جميع الشهر المحرم ولو قال قائل لماذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه كله فقال بعض العلماء لعله اوحي إليه بفضله في آخر عمره فلم يتمكن من ذلك ولذلك قال إن عشت إلى قابل لأصمن التاسع ولم يعش إلى قابل ومات عليه الصلاة والسلام عاشوراء في هذا اليوم في هذا الشهر نجى الله موسى ومن معه من فرعون ومن معه إنه يوم صالح فصامه موسى ونحن نصومه لأننا أولى من بني إسرائيل بصيامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع من اليهود تلك الميزة وذلك الفضل ولأجل مخالفتهم استحب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصوم معه التاسع فقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع إن هذا اليوم صيام يكفر سنة تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم والكبائر تحتاج إلى توبة والصغائر تكفر ولو كفرت الذنوب الإنسان كلها فإن صيام ذلك اليوم يزيد في درجاته إن نبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوم التاسع لكن لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس في صحيح مسلم فيستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام العاشر ونوى صيام التاسع تاسعا وعاشورا وصيام عاشوراء وحده جائز لكن الأفضل أن يضيف إليه يوما قبله تاسعا فإن لم يكن فيوم في بعده لأجل المخالفة مخالفة اليهود وفي هذه السنة يكون تاسعاء إن شاء الله يوم الأربعاء وعاشوراء يوم الخميس فإذا أخبر الثقة بدخول الهلال وعمل بذلك الخبر وإلا أتم الناس الشهر الذي قبله ثلاثين على القاعدة اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لذكرك ملازمين واجعلنا بشريعتك قائمين اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين يا رب العالمين اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد اللهم انشر رحمتك علينا يا ذا الفضل العظيم وأيد المسلمين بنصر من عندك انك على كل شيء قدير اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم اكسر شوكتهم اللهم قوض دولتهم اللهم دمر أسلحتهم وعطل اقتصادهم يا رب العالمين اللهم عليك بالصليبيين اللهم زلزلهم اللهم خالف بين كلمتهم وخذهم أخذا أليما إنك على كل شيء قدير دمر أعداء الدين يا رب العالمين وانصر المجاهدين وحمي حوزة الدين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم وحمكم الله